يَأْبِتُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَإِضْغَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ صَدُّوكُمْ وَتعاوَنوا علىى البِرّ والاتَّقُوى وَلَا تَعَوًَا علىى الإِسممِ والالْعدوان وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّ شَديد الععقَابِ حُرِْمَ ت عَلَْكُ لِمَيتَذُ وَدَّم وَحمُ الْ الخزِرِ وَمَا إَِّ لِغيل اللهِ بِه وَْمُنْ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 جَئْتُهُمْ أَجُورًا نُمْحِصِنِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ في عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ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 او لا مستهم نساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وعيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد, ولكن يريد ليطهركم وليتم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 وَلَا يَجِرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَلَىٰ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 بالصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وآمنتم برسلي الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن 129-فَبَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَى السَّبِيلِ 120-فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ وَاضِعِنِي وَنَسُوا حَظًّا مِنَّا ذُكِّرُوا بِهِ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 فغْرَن بَنَهُ العداوَةَ وَالبَعْض أَ يهُ القامَ وَسَ فَونَبّهُ اللههُ بمَا كانوا يَسْنَ يا أَهْلَ الكِتابابِ قَدج كم رصول نين بَين ل ثًا يبين ل كثيرًا م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 وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمَ إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ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 قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلون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 فلا تأس عن القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا اقتلن فَإِنَّ مَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ مَا أَنَا بِبَاسِطٍ إني إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني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 121. فاعلموا أن الله غفور رحيم 122. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدون 117. ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن السارق والسانقه فقطع ايديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكلا من الله فالله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله, فإن الله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 109. فلن تملك له من الله شيئا 110. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 111. سماعون للكذب أكالون للسحف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 بَيْنَمَا الرَّيْمَن مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُمُ الْإِنجِيلَ فِيهِ مُدَّنً وَنُورًا وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ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 وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِيكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعْلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْدُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَى 121. وإلى الله مرجعكم جميعا فنبئكم بما كنتم فيه تختلفون 122. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك, واحذرهم أن يفتنوك اَكْمَلَ الجَاهِلِيَّةِ يَبغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ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 107. وقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 108. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف هَذِهِ لَّتُن عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ الله اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ له والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا هزوا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من قبلكم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 فجعلنهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولائك شر ما كان واضل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 وَمِنَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَمَّا أَن جُؤُدُ نَارًا لِّلْحَرْبِ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جنات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 وإن لم تفعل فما بلغ ترسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يذل القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة حتى تقيموا التوراة والانجيل وما 141. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين 142.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 أرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفس فريقا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِم ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ بِّمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا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 129. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 110. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون 111. ترى كثيرا منهم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 سيكون لا تجدن شذ الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشرفوا ولا تجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا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 ذين اولائك اصحاب الجحيم يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبا مما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وَاتَّقُ اللهَّ الذي أَتُ بِه مِّنُ لاَا يُآخِدُكُم اللهَّهُ بِالهُُون فيِيأَمَانكُمْ وَلَك يخِذُكم بِمَا عَقَتُمُ الأأَمَان فَكَذَرَتُهُ يَطعامُ عشََةِ مَ ساكينَ مِنْ أَْ صَطم تُ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 والانصاب والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء, والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من تهون الله واطيع الرسول واحذر فان توليتم فاعلموا ان ما على رسولنا البلاء عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا إِذَا مَتَّقُوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقُوا آمَنُوا ثُمَّ اتقوا شيء من الصيد من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب آمِنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ نَعَم يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ منكم يحكم به ذوى هدييا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عد لذلك صياما يذوق وذل امره عفا الله عنه اسرف ومن عاد فينتقم الله منه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 قَالَتْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِنَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بُحَيْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا صِيرَةٍ وَلَا صِلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كفروا يفترون كاذب واعذرهم لا يعقلون واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والرسول قالوا قالوا حسبنا من يَا اللَّهُمَّ ارْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَادَّتْ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ, حين الوصية اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ أَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم, بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشمادتنا حق من شادتما وما اعتدينا اننا اذا لم الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجوهنا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 تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتَ كَالِكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا, فتنفخ فيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي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 121. فإني أعذبه عذابا فَإِنِّي أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين 122. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون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 ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء